لا قيت شمعت عيدو اتقل راحي بدل ها قولي للسايحببنا ما بقتش تخفض دربنا محدش بقى بيحس التاني كله حاسبها لعبها انا حتى اعز الناس يا زمان انا عشق وحب اعز كنا تندي الخير ونضاف واللي يبدي وصلى بقى كله خلاص مش همه بيدوس على ناس من دم كله يا دنيا عايشها برحته والكتب بالحي صرحته واللي يلاقي معاك مصلحته بي بي تعلّف ناس كدّبة وبتوقّل لشريكي ببقّوا كل الناس الخينة مبادئهم واضحة وبينة بيموتوا اللي اختشوا من العيبة ويعيشوا الخوانة العيبة كتر الشر وغلب الطيب كان في فألمي وفرحي لما زماني بلاني بجرحي الواحد واحد ضحبي بقى سهلٍ بيعطى مايرن وما بنعدرش الكبرن محدش بقى ديهم والعشرة اللي دهبق فرص وقشرة مهما انتي تسوا بعنا مع